بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قول الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم اتَّقُ اللهه وَأَصْلِحُ ذَا تَبَنكُم وَأَطيعُ اللهَّه وَرَسُولهُ إن كُه تُمُ مِنين إنِ مَمُمِنونَ الذيينَ إِذَا ذُكِرَ اللهَّ وَجَِت قُلوبُهُم وَإِذاَا تُليَت عَلَيْهِم آيتُهُ زَادَتهُم إمَانَا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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقوب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ لَدَبَارُ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ وَمُتَحَيِّزًا لَا فِئَةٍ فَقَدَبَاءَ بِغَضَبٍ إِنَ ٱللَّهَ وَمَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعودُوا عُدْوَلَنَ تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَأَنْتَ وَلِيُّنَا قُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ يَوْمَ الْعَذَابِ لَكُمْ ۗ إِنَّكَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم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 المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكانا وتصديها فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولا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 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ مَاتُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلُّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعملَ الْ المَوْول وَنعمَن النَوْصير وَلَمُ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 لَيَهْلِكَنَّ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَتِهِ وَيَحْيَى مَن حَيَّ عَن بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَاكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَوَّا أَتُوفِيَ الْفِئَتَانِ كَصَعْقٍ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ إِن يَأَرَ مَا ل تَرَونَ إِ يَأَقَافُ الله وَلَّهُ شَديدُ الععقَُ إِذ يَقُولمُنَافِقونَ والَّذ نَ فِي قُل بِهِم م رَبٌُ غرَّهَا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 اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَثُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بأَن اللهَّهَا لَمْ يَكُم غَيرٌ نِعمَةَنَ النَّعمَهَا عَى قوْمٍِ حتىَ يُغَّير مَا بِأَافُسِهِم وَأَن اللهَّهَا سَمع عَم كَدَ بِآال فِ الدعَونَ والَّذينَ مِ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 وَإِنْ تَخَفْنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذِلِّهِمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا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 يغلبوا الفم من الذين كفروا يغلبوا الفم من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مَعَ مع ما كان لنبي اني يكون له اسرا حتى يسخن في لرم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم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 قُلِمَ فِي أَدِكُم مِنَ لَرائ يعَلَمِ اللهُ فِي قُل بِكُمْ خَيْرَي يوتِكُمْ خَير إ علملَمِ اللههُ فِي قُلوبِكُم خَيرَي يوتِكُمْ خَيْرَ مِمَّ أُخِذَ منكم ويغفر لكم وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيم وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ